الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالقلوب مشتاقة والنفوس ملتاعة والأرواح مقبلة تريد أن تنهل من فيض ربها وأن تنال من حظها من هذا الموسم العظيم والسوق الرائج فكم من رابح فيه ومن خاسر وطوباه لهؤلاء الذين طهرت قلوبهم وارتقت عزائمهم لتكون من الربحين وطباه لمن نظر في نفسه فأبصر عيبه وبكى ذنبه وأصلح خلله وطوباه لهؤلاء الأواهين المنيبين المذنبين المستغفرين هنيئاً إخوة الكرام لكم مقدم العشر والحمد لله على نعمته وفضله وذلك فضل الله يبتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم هو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا كان إذا دخل العشر شد مئذرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله واعتكف في المسجد ويش يعني العكوف العبوث يعني ترك الاشتغال بالمخلوق والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى ترك التعلق بالدنيا وملازمة أبواب العبودية انا صوتي عالي يعني ممكن اسمع الجماعة اللي فوق في الادوار اللي فوق فيعني في ما تلاقوش لا قوي ان شاء الله إنما أنا قاسم والله معطي فوالله إنا لنحمد ربنا سبحانه وتعالى على أن أعانى ويسر وجاء بنا إلى هنا والله الذي لا إله إلا هو ما جئنا إلى هنا بأنفسنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق قدميك وجاءك بك لتلقي بأحمالك وأثقالك بين يدي جاء الله عز وجل بنا وهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا لله أرحم بعبده من هذه الوالدة بولدها تلك المرأة التي جعلت تنظر في السبي تبحث عن رضيعها يراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلفت نظر أصحابه إليها ليأخذ العبرة والعظة أتظنون أن رحمة الله دون رحمة هذه الأم بولدها كلا وحاشا رحمته وسعت كل شيء مئة جزء أنزل منها جزءا واحدا فبه يترحم الناس به يترحم الخلق حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وأبقى الله عز وجل لنفسه تسعة وتسعين جزءا ليرحم خلقه أفتراه بعدما فتح أبواب الجنان وصفد الشياطين وأغلق أبواب النيران ثم إذا مددت يده ثم إذا مددت يدك إليه ردهما إليك مرة أخرى صفر حاشا وكلام لكن يبقى الإشكال فينا نحن معاشر المذنبين المقصرين تبقى المشكلة فينا كما قال الأول إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء لربما كان العبد مقبلا على الله سبحانه وتعالى ثم تأتي بعض الحواجز والموانع التي لا ينتبه إليها أحياناً فتقف بينه وبين التوبة بالرغم من حرصه عليها ومن تهيئه لها ومن رغبته فيها ولذا كان الواجب على كل عاقل في هذه اللحظات بالذات أن يكون شعاره الإشفاق وأن يكون شعاره الوجل وأن يكون شعاره أيضا الأمل خائف من نفسه خائف من ذنبه خائف من تلك الحواجز والموانع لكنه في ذات الوقت عظيم أمله في الله عظيم رجاهه في الرب الكريم عظيم في نظره إلى هذا الإله العظيم ولذا جاء ليعقف هنا ولذا جاء ليترك ال... العلائق منقطعا عنها إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يستقيم أبدا إنه في ذات الوقت الذي يطلب فيه الانقطاع عن العلائق يأتي هنا ليستجد علائق جديدة أو لينشئ عوائق أخرى نتصور أن هذا الذي ترك بيته وفراشه وغطائه وطبقه وامرأته وولده وعمله جاء هنا ليتخذ عملا جديدا ومرقدا جديدا وفراسا جديدا وساعة يريد أن يولد فيها من جديد. من أحسن بالنهار وجد العاقبة بالليل من أراد أن يحيا في مقام العبودية بين يدي الملك سبحانه وتعالى ويستشعر نعيم القرب منه سبحانه وتعالى من أراد أن يكون ليله على النحو الذي يحب فليكن نهاره على النحو الذي ينبغي. من أراد أن يكون ليله على النحو الذي يحب، فليكن نهاره على النحو الذي ينبغي. أفتراه يقضي نهاره نائماً، أفتراه يقضي نهاره كسلاهاً، أفتراه يقضي نهاره متكلماً، متحدثاً. أول العبادة الصوت كما تعلمنا من سفيان رحمه الله أفتراه يقضي نومه مماريا مجادلا مناقشا معاتما لا يمكن أبدا أفتراه يقضي یومه غافلا عن ذکر ربه سبحانه وتعالى تعال وحدثني عن الضحك وتعالى وحدثني عن الاشتياق الى الخارج وتعال وحدثني عن الفيسبوك وتويتر واسباههما وتعالى وحدثني عن التلاحي وعن الأخذ والرد وعن غطائي وغطائك وعن مكاني ومكانك وعن كذا وكذا وتعالى أحدثك عن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وتعالى أحدثك عمن عم عاكف بقلبه على الله لا ببدنه فقط في المسجد وتعالى أحدثك عمن عم بلأ ساعاته بالقرآن وتعالى أحدثك عمن عم انقطع عن الناس فلم يرى الذي يذهب هنا ولا الذي يذهب هناك وتعالى أحدثك عمن رفع يديه إلى الله. تعال أحدثك عن الذي رفع شعار الخشور والدعاء باب الدموع والبكاء. تعال أحدثك عن المنيدين وملئ نابت في حقيقتها. إلا عكوف القلب على الله كما قال غيو واحد منيبين إليه واتقوه هؤلاء الذين أنابوا إلى الله لهم البشرى وكيف أنابوا رجعوا تركوا ما مضى وأقبلوا على المولى وشغلوا أنفسهم بالمطالب العله من ثم يجدون ما يؤملون في ليلهم وفي صلاتهم وفي دعائهم أقبل على الله ولا تخف ولا تتردد لاحتمال الرد أو الصد فربكم غفور رحيم لكن من صدق الله صدقه الله من صدق الله في طلبه صدقه الله تعالى في إجابته وقبوله ومن كذب على الله فإن الله تعالى لا يحب الكاذبين ومن كذب على الله عز وجل بقلبه حتى وإن من لسانه الحلاوة وال... والطلاوة فإن الله عز وجل لا يخادعه أحد راجعوا أنفسكم إخوتان راجعوا أنفسكم أيها المعتكفون انظروا لأي شيء جئتم إلى هنا هذه أول ليلة من ليالي العشر وقد تكون ليلة القدر والله تعالى أخبر أن هذه الليلة خير من ألف شهر عبادة فيها تعدل عبادة ثلاث وثمانين سنة أن تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وأنت صادق فيما تقول مريد ما عند الرب سبحانه وتعالى أبشر قد حزت عبادة مثلها في ثلاثة وثمانين سنة يبقى فقط أن تكون صادقا في انتهاز الفرص فرصة سانحة والحمد لله قد يضيعها إنسان بما سبق وضربنا له أمثلة مما تريدون أن تحدثوني عنه وقد ضربت لكم أمثلة مما أريد أن أحدثكم عنه تقصر العبارة أو الإشارة لبيان ما سبق ويبقى الألباء العقلاء لا يحتاجون إلى بيان يعرفون أن إخوانهم مثلهم يحتاجون للرحمة والمغفرة فلا يطيعوها عليهم ولا يقفون حاجزا بينهم وبين الله إياك أن تكون عونا للشيطان على إخوانك تساعد الشيطان على زيادة الغفلة وزيادة السأم وزيادة تضيع الأوقات إضاعة الوقت شد المقت يك أن تكون منقودا احذر خفوا عليكم الله وأخافوا على نفسي والعاقل واجتهد بذلك ذلك صلى الله عليه وآله أن بلغنا وإياكم ليلة القدر وأن يجعل لنا فيها القدر أن يرفع أخدارنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعفو عن زلاتنا اللهم ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعفو عنا الحمد لله رب العالمين